يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ لُمَّ تُ رَدّونَ إ عاالِمِ غَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّعُكُم بِمَا كُتُم تَعملُون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 ثُم تُ رَدُّونَ إ عاالِمِ غَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُم بِمَا كُُم تَعملُون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 ثمُمَّ تُ رَدُّونَ إ عاالِمِ غَيْبِ والشَّهادَةِ فَُونَبِّعُكُمْ بِمَا كُُم تَعملُون لا يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِبُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسبون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 وَمِنَ الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 119. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 117. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ وَسَلَامًا أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم 114. الله في رحمته إن الله غفور رحيم 115. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم, عنهم ورضوا عنه وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا العظيم الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفوز ومن من مِنَ من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مروتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 الَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْجَوَابُ الْخَيْرُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْجَوَابُ الْخَيْرُ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 بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 121-والله عليم حكيم 122-وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين اف من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من أسس 124-خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في ناء جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 125-أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا مريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا مريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, ويقتلون وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ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 124-فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 125-إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم فِي يقاتلون في سبيل الله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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الواكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين العابدون الحامدون الس يحونَ الرواكِعون أوكِعون السجدونَآامِعونَ بالِالمَعروفِ وَهَُ عَ المُنكَر وَحافظونَ للحدود اللههِ وَغَشر المُؤمننين ما كانَ للِنَّب والَّذينَ آمن 117- أن, أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 119- ما كان للنبي والذين آمنوا 141- أن, أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 وَمَا كانَان اللَّهُ لُظِلَّ قَوْمًا بَعدَ إذهَداهُ بعددَ إذهَداهُ حتىد يُبَّنَ لَهُم ما يتَّقنون إِ الله بِكُلِّ شيءَيء عَين وَمَا كانَان الله لُغِلَّ قَوْمًا بَعدْدائذهَداهُ بعدَ إذهَداهُ حتىَد يُبَّنَ لَهُم ما يتَّقون ان الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قومًا بعد اذ هداهم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت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 إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَسِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عليهم إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَن ألا, إِلَّا إِلَيْهِ 126- ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 127- وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذلكَلِكَ ب بأنهُم لا يُصيبُهُم فَمَأُوا وَلَا نَصَد وَل نَصَدُوا وَلَا مَخْمَصَةٌ فيِي سَبيلِ الل وَلَا يَطَُونَ مَوْطئي يَغغُكُففَّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدَُّلًَا إِللاا كُتِبَ لَهُم إِللاا كُتِبَ لَهُم بِهِ عملَل صَالِح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا, أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا ضَرَّاءُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كتب لهم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب, لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 تَرَوْنَ لَا نَقَرُم مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ قَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة تَرَوْنَ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة فَرَوْلَا نَخْرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ 124-فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 125-وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم, فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا آمنا فاما الذين امنوا فسادتهم ايمانا وهم يستبشرون واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا وَأَمَّ الذيينَ آمَنوا فَزَادَتهُم إمانَ وَهُمْ يَستْتَبِشعُون وَأَمَّ الذيينَ فِي قُلوبِهِم مَرَغُم فَزادة رِجِسًا إلىى رِجسم فزادَترِجِسًَا إلى رِجسِهِم, رجسهم وَماتُ وَهُمْ كَافعون وَأَمَّ الذيينَ فِي قُلوبِهِم مَرَغُم فَزادَة رِجِسًا إلى رِجِسم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وام الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوَلَا فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْسِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّن أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا مَاءٌ سِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم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 إلهها إلا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرا تلك ايات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذره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 أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إبنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام, في ستة أيام ثم استوى على العرش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 يُدبِّرُ الأمرَ ما من شفيعٍ إلا من بعد ابنه ذلك الله ربكم فاعbudوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصَاصِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كانوا إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْصِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا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 قمرًا و والقمر نورًا وقدره المنازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ الْمَنَاسِكَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذلك إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِ فختِلَ في فيِي الليْلِ وََّهارِ وَماَا خَلَقَ اللههُم في السَّماواتِ وَالْأَر وَماَا خَلَق اللهَّم في السَّماواتِ وَأَغْضلَ آيات لِقَومين ياتق إن فختِلَ في اختلاف الليْلِ وَهار وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السماواتِ والالأَرض وَماَا خَلَقَ اللهَّهُم في السماواتِ والالأَْضِلَ آيات لِقَوْمين يتق إ فختِْلَ في فيِي الليلِ وََّهارِ وَماَا خَلَق اللههُم في السَّماواتِ والالْأَر وَماَا خَلَ اللهَّم في السماواتِ وَالْأَْرضلَ آيات لِقَومين يَتق ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وقما انوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الحياه الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ان الذين لا يغشون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون الا اُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ 16. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 16. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 16. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 17. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم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 وما تحيتهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهم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 ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فندروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضرور دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعدا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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًّا بِهِ أَوْ ضَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُ لَنَا إِلَىٰ ضَرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا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 ثُم جعلنكُ خَلَ إِفَ فِي الأْرض مِ بعدهِم لِنَوفُ لِنَ ثُمَّ جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننفر, لننفر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبخت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به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 فنْ أأَظلَ مِمَّا نِفْتَرَ عَى الله كَدِبًا أَوْ كَدذَّبَ بآياته إ لا يُفْلِح المجرمون فمَنْ أظْلَم مِمَّ نِفتَرَعَى اللله كَذِبًا أَ كَذَّبَ بآياتِ إهُ لا يُفْلِح المجرمون فنْ أظْلَم مِمَّا نِفْترَعَ اللهَّ كَدبًا أَ كَذبَ بآياتِ إ لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون ها اولئك عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ كَعَائِنٍ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبخانَهُ وَتَعَلَ عََّا يُشْرِكُون وَم كانَان الناسَّاسُ إِللاا أَُّ تَاحِدَةً فَخْتَفُونَ وَلَل كَمَةٌ سَبقَتْ مِغْوَبِّكَ لَ قُضَ بَينَمون لَ قُضَ بَيْنَهُم فيِيمَا فيِيه يَخْتَلِفُون وَمَا كانَ الناسَّاسُ إِللاا كلمه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس الا مَتَاوَاحِدَة فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُنْسَلُ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُنزلُ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ فَقُلْ إِ مَغَيْبُ للِللَّهِ فَ تَظِرُ إِّي مَعَكُم مِنَمُن تَظِرين وَإِذَا أَذَقُنَََّا سََحْمَةَم مِنْ بَعْدِضَروَ أَمَسَّدْم إِذَا لَهُ مكُمْ إِذَا لَهُ المَكْرمًَا فيِي آياتاتِناَ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 إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ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 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ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 فَلَمَّا امْتَأَهُمْ كَذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَلَمَّا امْتَأَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 انما مثل الحياه الدنيا كمااء انزلناه من السماء كمااء انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حتى إذا الارْبُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ كذلك بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ إنِ مَا مَثَل الحيةِ التُْكَم إِأَنزَلناهُ مِن السماء كَم إِأَسَلناهُ مِنَ السَّماء فَخْتَلَقَ بِينَ بَ الأرْرضِ مَِّا يَأْقُ النَّاس مَِّ يَأْقُل النَّاسُ وَالْأَنعامَ حتىَائذ ذات الارض زخرفها والزينت والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون إنِ مَا مَثَل الحيةِ التُنْياكَمِأَنزَلناَام مِن السماء كماَم إِ أَسَلناَهُ مِنَ السَّماء فَخْتَلَ قَبينَ بَ الأْضِ مَِّا يَأْقُ النَّاس مَِّا يَأقُل النَّاسُ وَالْأَنعامَ حتىَائذ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 والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو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 وَلَا يُرْهَقُونَ وُجُوهُهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةً أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يُرْهَقُونَ وُجُوهُهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةً أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتغهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم فأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 اسلخت ورد الى الله مولاهم الحق وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما اسلخت ورد الى الله مولاهم الحق وضل عنهم وضل عنهم كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج مِنَ من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من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 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ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 قُلِ الله يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا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 فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الله عليم بما يفعلون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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله ودعوا ما استطعتم قل فاتوا بسوره مثله ودعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ام يقولون افتروا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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مما اعمل وانا بريء وانا بريء مما تعملون وان كذبوا فقل لي عملي ولكم عملكم انت دريئون مما اعمل وانا بريء, وأنا بريء تَعْمَلُونَ وَإِن كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ مُنْدَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إليك.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 وَمِنْهُمْ مَن يُنْذِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُنْذِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُنْذِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ان لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ان لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون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 اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا لَرَيْنَا لَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا ما ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما يفعلون وَإِنَّا نُرِيًاكَ بَعب الذيينَ عِدُهُ أَْنَ تَوفَّيََّكَ فَإلَنا مَرجِرُون ثمَُّلهُ شَهيد على ماَا يَفعلُون وَإِنَّ نُرِيًاكَ بَع الذيينَ عِدهُ أَوْنَ تَوفَّيََّكَ فَإلَنا مَجِرُهُ ثمَُّ اللهُ شَهيد على ماَا يَفعلُون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ قُضِيَ لا بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ بالقسط. قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لا أملك لنفسي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله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 17. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه البيات أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه البيات أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع بِهِ به الآن وقد كنتم به تستعجلون أثم إذا ما وقع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 ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُمْ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لحق قُلْ إِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ هو أَحَقُّهُ وَقُلْ إِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ قُلْ إِ معجزين ويستنبئونك احق هو ويستنبئونك احق وقل اي وربي انه لحق قل اي وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسره الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسره الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يغلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يغلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض أل إِ وَعددَ اللَّ حَقِنُ وَلِا أَكسَرَهُم لا يَعلَمُون أَل إَِّ للِللههِمَا فيِي السماواتِ وَالْأَ أَل إِ وَعددَ اللَّهِ حَقن وَل كَِّ أَكسَرَهُم لا يَعلَمون أَل إِ فِي السَّماوَاتِ والالْأَرون أَلَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا لا هُوَ ويميت هو وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَىٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألله أذن لكم أَمْ على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آم الله أذن لكم أم على الله تفترون وَما غَنُّ الذينَ يَفَمونَ على الله الكَذِبَ يَوْومَ القِيامَ إ اللهلَ فضٍ على الناسَِّ وَ كذَرَهُم لا يشقجون <تصفيق> وَماَا غَننُ الذينَ يَفتمونَ على الله الكَذِبَ يَوومَ القياامَ إ اللهلَ فضٍ على الناسَّاسِ وَ كزَرَهُم لا يشقجون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 وَمَا تَكُ فيِي شَأْمِ وَماَا تَكلُ مِنْهُ مِن قُرآانٍ وَلَا تَععمللُونَ مِنْ عملًا وَلَا تَععمللُونَ مِنْ عملٍ إِلَّ كَُّ عَلَْك شُهُذًا إِزْدُ فِي ظُونَ فِي وَماَا يَعْزُ عَوَبِّكَ مِن, من مِثْقالَاالِ ضََّةٍ فِي الأْرض وَل فيِي السماء وَل اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وما تكون فيه شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون في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 الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن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 لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا إن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 إن فِي ذَِكَ لآيات لطم يسْمَعون هووَّذ جَعَلَ لَقومُم الليلى لِلتَسْكُنُ فِيهِ وَنهَرَ مُبَصِراَا إ فِي ذَلِكَ لآيات لقم يَسمَعون هووَّذ جَعَلَ لَكُم الليلى للتَسْكُُ فِيهِ وَنهَرَ مُبصِرااه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 ما اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون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 قُلإِن الذيين يَسْمونَ على الل الكَذبَ لا يُفْتون قُلإِن على الله الكَذبَ لا يُفْتون مَتَاعُونَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَتَاعُونَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا ثُمَّ إلينا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا ث إلينا مجرهممْثُ نُذيقُهم العذابَ الشديدث نُذيقُهمم العذابَ الشديد بما كان ق وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَتَوَكَّلُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ بِمَهْمَا ثُمَّ قُتِلُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم, يا قوم إن كان كبر عليكم قامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاء ثم لا يكن امركم عليكم ثم قدوا الي ولا تنذرون فان توليتم فما سالتكم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 بكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاائف وجعلنا من خلاائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاءس وجعلناهم خلاءف واقرحنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم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 فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا, بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين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 تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا أَسْحَرٌ هذا وَلَا يُلِحُّ السَّاحِرُونَ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُلِحُّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْتِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْتِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما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 فلما ألقوا قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فَمَاأَمَنَ لِموسَ إِلَّا ذَُّةُ يَنِّ قَوْمِهِ عَى خَوْف عَ خَوْفٍ مِن فيعوونَ وَمَلَائِهِنْ أَ يَفتِنَهُمْ وَإِن مِ فعوونَ لَعَالِمٌ فِي الأرْرضِ وَإِنَهُ لَِن المُسِفين فمَا أَمَنَ لِموسَ إِلَّ َُّةُ قَوْمِهِ علىى خَوْف عَ خَوْفٍِ مِنْ فيعوونَ وَمَلَائِه أَ يَفْتِنَهُمْ وَإِن مَِّ فيِعوونَ لَعَالِم ف في الأررضِ وَإِنهُ لَِنَ المُّفين فمَا أَمَنَ لِمسَ إِلَّا ذُرِّيَةُْ مِ قَوْمِهِ عَى خَوْف أَل خَوْفٍِ مِنْ فِي الرععونَ وَمَلَائِهٍ أَ يَفْتِنَهُمْ وَإِن مَِّ فيِي الرعوونَ لَعَالِمن فِي الأرْرضِ وَإِنَهُ لَمِنَ الْ المُّفِين وَقَالَ مُ سَااقَوْ يَا قَوْمِ إِ كُنتُمْ آممَتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَكَّلُه فَعَلَيْهِ تَوَككَلُ إِكُتُم مُسْلمين وقال موسى يا قوم يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم يا قوم ان كنتم آمنتم بالله اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للقوم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا عُرُوشَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا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 كأتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِزْقًا وَأَمْوَالًا زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوَن عَنْ سَبِيلِكَ ربنا اقمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم وقال موسى ربنا إلا نك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت الدعوه عما فاستقيما ولا تتبعن سبيل لا يعلمون قال قد اجيبت الدعوه عما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا قال قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُمُ الْغَرَقُ قَالَ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ إِلَّا الَّذِي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وجاوزنا ببلي اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى اذا ادركهم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به, إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بوأنا بني من واصدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فنختلف فما, فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه يوم القيامه فينا كانوا فيه يختلفون ولقد فوانا بني اسرائيل أصدِقِهِ وَزَقُناَاهُ وَرزَقُناَاهُم مِنَ الطبات فَمَخْتَلَفون فمَخْتَلَفُ حتىَ ج أَهمم العم إِ رَبكَ يَقض بَنَهُ يَوْمَ القِيامَ يَوْم الْ القامَةِ في مَا كانَ فيِيه يَختْتَلِفُون بَنِي إسر َو أصدِقِ وََزَقُناهُ وََرزَقُناَاهُم مِنَ الطباتاتِ فَمَختَلفون فمَخْتَلَفُ حتىَ ج أَ العلم إِ رَبكَ يَقضِي بَينَهُمْ يَمَ الْ القامَ يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيه يَختْتَلِفُون فَإِنكُتَ فِي شَك مِماا زَلنا فاسال الذين يقرؤون الكتاب فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فان كنتم في شك مما أنزلنا اسال الذين يقراؤون الكتاب فاسال الذين يقراؤون الكتاب من قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين فان كنتم في شك مما انسلنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب فاسال الذين يقراون الكتاب من قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممنتين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 كل آي حتى يَر العذاابَ الألم فلو جَاءتْ كلّ آي حتى يَرَو العذااب الألم فبلَلولا كانتََتقرريَةٌ آمَنَة فَنَفَه إِمَهَا إِلاا قَوْم يونس إِلاا قَومَ يونُوسَلََّ كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا كَانَ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا كان أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فَهَل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبرهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 مِنَ الْ الم تَظِرين ثمُنُ نَنجير سُلَنا والذِينَ آمَنوا كذَلِكَ خَبًّا عَلين لُنجِ المُؤمنين ثمُنُ نَنجير سُلَنا والَّدِينَ آمَن كذَلِك حًَّا عَلين نُنجِ المُؤمنين ثمُنُ نَنجيرسُلَنا والِينَ وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْغَى فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْطَّرِيقِ وَمَنْ أَبْغَى فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْطَّرِيقِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ وَكِيل قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ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 ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام را كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم خصلت من لدن حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ نِيلَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللاتعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فضل فضله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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور